الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد الله من شعور أنفسنا وسيئات عمالنا من يده الله فلا هم إلا له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله تسليماً كثيراً أما معكم المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها أفضل زاد وأفضل ما تخلق به العباد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الأباء أيها المؤمنون إن من أعظم ما يضغي بالمؤمن ومن هذه الأسماء الفسنة التي تكرر ورودها في كتاب الله تعالى اسم العليم جل جلال وتقدست أسماءه العالم ببواطن الأمور وظواهرها دقيقها وجليلها إن الله بكل شيء تعليم وهو سبحانه وتعالى يعلم الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة وأبداً يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو سبحانه يعلم جليل البنور وحقيرها وصغيرها وتبيرها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء لا إلاء إلا هو العزيز الحكيم ويعلم تعالى ضوار وَيَعْلَمُ الْخَلْقَ مِنْهَا وَمَا لَا يَعْلَمُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَا أَرَدَ وَيَعْلَمُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا فَوْقَهَا كَمَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مِّنَ الذِّكْرِ وَيَعْلَمُ تَفْسِيرَ الْأُمُورِ وَفَضَائِلَ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ويعلم سبحانه خفايا ما وقع ويقع في برجاء العالم وأنكاء ملكت ما يكون من نجوى ثلاثة هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أجلاء من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة وإنما بكل شيء عليم وهو سبحانه يعلم الأقوال والأسرار وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخبار وظالوا سواهم منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات ولا يعرض تعالى لعلمه خفاق ولا نسيان علمها عند ربي في كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا ينسَى وغير ذلك من المصوص الكثيرة الدالة على عظمة علم الله جل جلاله فإنت فإن تدبُّر بعض ذلك يكفي المؤمن البسيط معرفةً بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره وأنه الرب العظيم المالك الكريم أيها المؤمنون دعونا نقف نحن وإياكم مع آية من آيات الله الدالة على عظمة علمي سبحانه وتعالى وكمال إحاطته بالمعلومات يقول تعالى وعنده مفاتب الغيب لا يعلم ما إلا هو ويعلم ما في البذر والرح وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا قطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا له من مشهدٍ شاملٍ واسعٍ عميق مشهد الورق الساغث من شجر الأرض جميعا والحب المخبوء في أطواء الأرض جميعا والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا إن هذا المشهد كما أنه لا يتجن إليه الفكر البشري والاهتمام البشري وكذلك لا تنحظه العين البشرية ولا تنمو بهم نظرة البشرية فهو المشهة الذي يشه بجملته عن ساعة الله وعده المشرف على كل شيء المحيط بكل شيء الحافظ لكل شيء الذي تتعلق مشيئتكم وقدره بكل شيء الصغير كالكبير والخقير كالجنيب والمخبوء كالطافر والمجهول كالمعلوم والبعيد كالقريب وعنده مفاتب الغيب لا يعلمها إلا هو فتأمل ماذا يدخل تحت كلمة الغيب إنه غيب ممتد في عهد الزمان والمكان وفي الماضي والحاضر والمستقل وفي أحداث الحياه وتصورات المجدان ويعلم ما في البد والبحر في البذل والبهر من مخلوقات ساكنة ومتحركة وما تسقط من ورطة لا يعلمها الله أكبر ماذا لو أن كل دول العالم اجتمعت لتشكل جيوشا من العمال لتر السيدة حركة الأوراق المتساططة كم ستحصي وكم سيفوت عليها أما الله العليم فلا يعزم عنه ورطة واحدة رطبةٌ أو يابسة صغيرةٌ أو كبيراً ورطةٌ من شجر البذر أم من شجر البحر فسرحانا ثم قال تعالى ولا حقبةٍ في ظلمات الأرض فأطلق لفكرك أو خيالك إيه المؤمن بربه العليم وتفكر في مساحة هذه الظلمات وفي حجم هذه الحبة إنها لا تخفى على الضال ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في مبين. إنه عموم لا يشد عنه سلم ليدخل فيه كل آدمي وحيوان وشجر وبطر وبحر كلها في كتاب مبين رباد الله قد قلت ما قلت إن من صواباً من الله وإن خطأت من نفسي والشيطان وأستغفر الله إن الله وسلم تشريم كثيراً أما بعد يومة القرآن ومنهم تص الله بأنه مفاتح الغيث وهي خمس لا يعلم هنا الله وهي المذكورة في آخر آية من سورة رؤمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير أما الساعة فقد قال الله عنها يسألونك عن الساعة إياها مرساها قل إنما علم ما عند ربيه وأما نزول الغيث فإن علم البشر مهما التسع فإنما ضايته التوقع لوقت النزول وقد يتم وقد لا يتم ثم لقدر قدرته على التوقيت التقيق فمن الذي يعلم عدد قطر الأطار إلا الله ومن الذي يعلم مصدر فيهم القطرات الله ومن الذي يعله بموابع تلك البطارات حين تنزل هذه على سهل وتلك على جبل وثالثة تصيب رأس كاره الحي ورابعة على شجرة وهكذا فسبحانه من أحاط علمه كل شيء بكل شر وأما علم الأرخام فإن آية ما وصل إليه علم الطب الحديث هو القدرة على تحديد جنس الكريم وهم يصيبون كثيرا ويخط... ويخطئون كثيرا ولو قدر انهم يصيبون تماما فان تحديد جنس الذكر تحديد جنس المولود إنما هو معلومه واحده من معلومات كثيره جدا في علم الارحام فمن الذي يعلم وقت النطوة النطفه بالبويضات بالساعه والدقيقه والثانيه ومن الذي يعلم حين تتقاطع نوع الجنس ومن الذي يعلم بتلك الاسئله الاغرب التي يؤمر الملك بكتابتها عمله وإصره وأجنه وشقي الأمسعي ومن الذي يعلم متى نفقت في الجنين الروح ومن الذي يعلم هل سيخيش هذا الجنين حتى يخرج ومن الذي يعلم اللحظة التي يخرج فيها هذا الجنين إلى هذه الدنيا إنه الله وحده جل جلاله وأما خفاء تسببه والأجن لهذا مما لا يحتاج إلى تفسيره فكيف يصدق بعد ذلك بعض الناس ما يروده بعض الدجانين والمهان عبر بعض الفضائيات او الإذاعات باسم قراءة الحق أو الكفر أو الفجان يا أمة القرآن هذه ومطة في عالم عظيم من معاني هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى التي ينبطي أن يؤلث العلم بها الخوف من سبحانه وخشيتهم في السفر فحفظ الجوارح عما يوقظه فإنه, فإنه سبحانه شهيدٌ مطلع لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالنا اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة ومراقبتك في السر والعلم لنعلموا أن الله أمركم بأمر مداهب يفسه وذنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأي جهبكم أيها المؤمنون من كله وإنسه فقال قولاً كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي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 اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم من أرادنا اللهم, اللهم من أرادنا أو أراد بلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بسهول أو بلاد المسلمين في واجعل كيته في فينا سي واجعل كيدهم في نحر واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم فك هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقض ديوننا وديون المسلمين اللهم اشفِ امراضنا وامراض المسلمين اللهم اشفِ امراضنا وامراض المسلمين اللهم ارزقنا لنا احبته على نسره البيضاء لا يشكون حالهم الا بين اللهم اشفِ امراضهم اللهم اشفِ مرضانا اللهم اشفِ مرضاتهم اللهم اشفِ مرضانا واجعل دواءهم يغلب داءهم يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لاخواننا في الشام عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عبد الغناء وفقرا هذا ذل وتقدمه تاخرا وصحته صمما اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم ارينا فيه ما تشفي به صدورنا اللهم ارينا فيه ما تقف به اعيننا يا قوي ويا عزيز يا متين سبحان ربك رب العزه على المرسلين والحمد لله رب العالمين الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انْصُرْنَا بِالْحَقِّ وَأَعِنَّا عَلَى الْقَوْلِ الْحَقِّ صِرَاطَ